111. احسب أن لم يره أحد 112. ألم نجعل له عينين 113. ولسانا وشفتين 114. وهديناه النجدين 115. فلقت حم العقابة 116. وما أدراك ما العقابة 117. فك رقابة في يوم ذي مسغبة 119.